بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا و النهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانسا ان سعيكم لشتى فامما من اعطى واتقى و صدق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 111. ربه الأعلى ولسوف يرضى